أنا أحبك وأنا أريدك أنا أحبك والله أحبك وأنا أريدك واشتهي مرات لو تذبحني بيدك والله أريدك أنا حبك وأنا ريدك مرات لو تذبحني بيدك أنا ريدك تدي ودي ودي والله إني أحسك مرّة ضدي والله ودي أنا أنا ودي إني أحسك مرّة ضدي حتى ما يكتلني حبك ولو كتلني أنا شهيدك تعودت تعودت تعودت تعودت حبك وظلمك خلي يقول الحب آمن أنا تعودت حبك وظلمك خلي يقول <تصفيق> الحب آمد أحلى حب اللي عددك واللي خلي لقيت بيدك أنا أريدك أنا أحبك I've seen it many times, but